ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُوَّ الْقُرْبَ وَالْيَتَمَ وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُكُمْ مِنْهُ وَكُلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَالْيَقْصَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْيَةً ضَعَفٌ خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَكُوا اللَّهَ وَالْيَقُولُ قَوْلَ سَدِيداً إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمَ الْضُلْمَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارٌ سيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفيين فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما تركوا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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة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 فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لكم وَلَدًا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أَوْ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 فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خالدا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم، اِن شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِ مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَيُنْتَبَوَ وَأَصْلِحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِن الله كَانَ توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريبا فأولئك يتوب الله عليهم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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تغثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه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 فَإِنْ أَوْرَثْتُمُ امْرَأَةً زَوْجًا مِّن مَّكَانِ زَوْجٍ وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نَقِيضًا طَارًا فَلَا تَأْخُذُ مِن مُّسَيَّأَةٍ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميفاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وقد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أم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 وأمهاتكم التي ارضعنكم وأخواتكم من الرضاعه وأمهات نسائكم وربائكم وربائكم التي في حجوركم. إِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِلَّا مَكُونُ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَإِلَّا مَكُونُ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَثَ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 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد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 بعضكم من بعض، فإن كحولن بإثم أهلهن، وآتؤهن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 خير لكم والله غفور رحيم يريد الله أن لكم ويهديكم سنا الذين مِن قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجاره عن منكم ولا تقتلوا إن الله كان بكم رحيما ومن ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريمًا ولا تتمن لو ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نَصِيبٌ مِمَّ أكتَسَبُ وَلِنِسَابِ نَصِيبٌ مِمَّ أكتَسَبَنَ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 فَإِنْ أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيبَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالجَالِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَالِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ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 وَنُنَزِّلُ الله الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وَمَا يَظْلِمُ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصروا وسول لو تسخوا بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة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 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيبا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا وفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل اللهم أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله أصيرا من الذين ذاتوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بأنسنتهم وطعنا في الدين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 من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً. انظر كيف على الله لَدَيْنَا وَكَفَى بِهِ إِفْمامًا مَّلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, ويقولون للذين كفروا هؤلاء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 أَمْ لَهُمْ نَصْيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ لَقِيرًا أَمْ يَحْزُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ عَنِ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّن صَدَّ عَنِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْكَنًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِم نَّارًا قُل لَّمَّا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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيبكم به إن الله كان سميعا بصيرا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 فَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِينَ يَسْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّابُونَ يُرِيدُونَ أن حاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إلَى مَا زَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرُّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصْطُدُونَ عَنْ كَصْدُودٍ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِن أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِبْدُهُمْ وَكُلُّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم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 ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما كان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهتيناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والوسول فأولا كَمَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَاءَكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَأَلِ اللَّهِ عَلِيمًا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي إذ لم أكن معهم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 فَالَّيُنقَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَصُونُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يغْلَبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحلط المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد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 وَإِذَا حَيِّتُوا بِتَحِيَّةٍ فَحِيِّو بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا يَجْمَعُنَّكُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فيه من أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبون أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواه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 قاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم قَلَمَا أُرْدُوهُ إلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، فَإِلَّا مِعَ اعْتَزِزُوْكُمْ وَيُلْقُوا إلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَقُذِّرُوْهُمْ وَقُتِلُوْهُمْ حَيْفُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُلَاءَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ سلمة إلى أهله إلا أن يصدقون فإن كان لهم قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فذية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله كان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤوا جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه فغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربت في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرضا الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من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 فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلهم وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا وحيما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 وَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا وفورا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجْلَ فِي الْأَرْضِ مُرَى وَمَنْ كَفِيرًا وَسَعَى وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَنَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَحِيمًا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 معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَالَّذِينَ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم وَلَا واحدة ولا جناح عليكم بِكُمْ كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى فَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذَّرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِيناً فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابثغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون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 فَصُورَ ابْصِيما وَلا تُجَادِلِ عن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبينون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً هؤلاء إذا عنه. حياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم مَنْ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ يَكْسِبْ إِحْسَانًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا فَمَا يَرَى بِهِ ذَنِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا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 وجواه إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس.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 مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك لله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون سيقال من لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمن ينهم ولأمرنهم فلا يبتكن آذل الأنعام ولأمرنهم ولا امرن انهم يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فسرا مبينا يعيدهم ويمنهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها نحيصا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 يَهُدِزُ وَلَا يَجِدُ لَهُ من دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ, الجنة. فأولئك يدخلون الجنة.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 وَكَانَ الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في النساء التي لا تؤتونهن لَمَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَغْرَبُونَ وَتَغْرَبُونَ أَن تَنفِخُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وإن المرأة خافت من بعنها نسوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وصف خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا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 أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعتلون أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على عبده والكتاب الذي أنزل من قبل وَمَن يَكْفُرُ ذِلَّةِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّظَلَلَ ضل بَعِيداً إِنَّ الَّذِينَ أَلَّنُوا ثم كفروا ثم امنوا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا اليما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 وعنكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوف عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وليه يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلام وإذا قاموا إلى ذبذبين بين ذلك لا إله إلا و لا إله إلا و الله فلم تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدوق الأسفل من النار جدا لهم نصيران إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصروا بالله وأخلصوا دينهم لله, وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين and it will give the believers a great deal. What will Allah do with your punishment if you have believed وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا لَئِن تَبَدَّؤوا خَيْرًا أَوْ تَخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْ مَا لَهُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَتْبَاعُ الْفَنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا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 يَزْرُ الرسُولِ بِالْحَقِّ بِالْرَّبِّ كُمْ فَآمِنُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 لَ يَسْتَنْ كِفَمَسحأَ يَكُونَ بَدَ لِلَّهِ وَلَمَل إِكَةُمُقَب وَبُون وَمَي يَسْتَجْ كِففعَن ععَعِبادَتِ وَيَسْتَكْ بِفَسَ يَحْشُهُمْ إهِ جَام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 الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّصَمُوا بِهِ فَسَيَدْخُلُونَهَا فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مستقيماً يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امره هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو عيرثها إن لم يكن لها ولدا فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنفيين يبين الله لكم أن والله بكل شيء عليم